Book 2 96 96 96 Deel 3 Ik sta op Zodra de wekker gaat انهض من النوم بمجرد ان يدق المنبه انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه مت اصير متعبا بمجرد ان يكون علي ان ادرس أصير متعباً مجرد أن يكون علي أن أدرس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 إلى متى سوف تشتغل؟ إك بليف werken صولاني إك كان سوف أعمل طالما قدرت على ذلك سوف أعمل طالما قدرت على ذلك إك بليف werken صولاني إك gezند بن سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة hij ligt in bed in plaats van te werken. Innehu yetamadadu fi sariir, badalan min an yamal. Innehu yetamadad fi al sariir, badalan min an yamal. Zij leest de krant in plaats van te koken. Inneha taqra'u aljariida, badalan min an tattbugh. Inneha taqra' aljariida. Bijden min en dat Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. Innu yjlsu filhana, bijden min an ydhab ila albeit. Innu yjlsu filhana, min anjadhab ydhab ila Voor zover ik weet woont hij hier. Hsba alam, fa innu yskunu حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه زوجته هنا. حسب, فإن حسب, فإن حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، حسب ما أعلم، حسب ما أعلم، فإنه حسب ما أعلم، ik had me verslapen, anders was ik op tijd geweest. Ik had de bus gemist, anders was ik stipt op tijd geweest. Bas. al Ik vond de weg niet. Anders was ik op tijd geweest. Lam اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد, لم أجد الطريق, وإلا لكنت حسب الموعد.